بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة قصة يقال انها قصة حقيقية أنا مش متأكد الحقيقة لكن الحقيقة عايز أحكيها لكم لإنها بتعالج مشكلة كبيرة عننا خلينا نحكي لكم الأول قصة وبعدين أقول لكم إيه اللي عايزين نستفيدوا منها بيقول لك إن كان في شركة الشركة دي بتبيع مواد غذائية وبقى والفكة وحاجات زي كده فلازم الشركة يكون عندها تللاجة كبيرة جدا عارفين الأفلام لما يبقى فيه تللاجة تدخلها كده وتعططم راح فيها تللاجة كبيرة جدا عشان الموز ما يخسرش وعشان عشان ما تخسرش شوى بيحطوا فيها الحاجات دي لغاية ما يبيعوها في يوم من الأيام العامل اللي بيدخل الحاجات التللاجة وبيطلع الحاجات من التللاجة طبعا متخيلين درجة حرقة التلاجة جوه التلاجة بقى يعني تخيلوا عاملة ازاي فهي غرفة كبيرة عملاقة العامل دخل وكان يوم خميس قبل الاجازة على طول علشان يجرد السندي اللي موجودة ويعد عددها ويشوف عددها كام وهو شغال في الجرد فجأة كده وبالغلط اتقفل الباب على العامل من جوه ينهر ابيض سمع هو جوه بيجرد وهو شغال عادي سمع باب التلاجة الكبير بيتقفل بيري زي المجنون انتو بتخيمين واحد جوة تلاجة قاعد يخبط يخبط ما حدش بيفتح يخبط فجأة افتكر ان النهار يوم الخميس يونهر ابيض ده اخر الاسبوع التلاجة مش هتتفتح الى بعد يومين عرف الراجل انه حيموت ما حد سمع ولا حد فتح الراجل قعد في مكانه بدأ يتراش وبدأ يحس انه بيترعش جدا من البرد و... و... وبدأ يكتب في ورقة كأنه عارف أنه حيموت فبيكتب اللي حصل له أنا محبوس الآن في التلاجة أنا حاسس بأطرافي بتتجمد أنا حاسس أن وجلية إن ورجلي وصابعي بتت... بتنمل أنا حاسس أنه ما عطش قادر أتحرك وبدأ الخط يضعف شيئا فشيئا فشيئا مات الراجل فتحوا التلاجة تاني يوم الصبح لقوا الراجل مات لكن في مفاجأة إيه المفاجأة التلاجة كانت مطفية التلاجة بتتفصل يوم الخميس في الوقت اللي هو دخل فيه التلاجة ما كانتش شغالة التلاجة ما كانتش متوصلة بالكهرباء أصلا إيه ده؟ مال إيه اللي موت الراجل؟ الوهم يعني إيه؟ الراجل صدق إن التلاجة برد جدا تحت الصفر وإن هو حيموت لغاية مفضل يضعف حتة حتة حتة لغاية ما بعتش قادر يستحمل طب إيه أنت عيس تقول لنا إيه؟ أرجوك يا جماعة اوعى تستسلموا الفكرة غلط وتعيشوا جواها لغاية ما تضمر خياتكم اوعى تفقد الثقة في نفسك وتحس انك ضعيف ومش قادر ولا يمكن أصل موضوع صعب جدا اوعى تخش جوا التلاجة بمزارك وهي مطفية وتفتكر ان هي حتموتك اوعى تعمل كده اوعى تسيب حاجة صغيرة تتحكم في حياتك وتشوفها كبيرة وهي مش موجودة اللاجة الوهم أحيانا بندخلها ونفتكري من احنا خلاص انتهينا اوعى تعيشي بنت من البنات اوعى تعيشي في حب مزيف وتقعودي تبكي وتفقدي حياتك وهو ما يستهلكيش اصلا اوعى تفقد شغلك في شركة من الشركات فتقول انا انتهيت وخلاص ويجي لك اكتئاب وتضيع ابدا دواهم اشتغل وتحرك وانجز وحتنجح اوعى تخسروا مكان من الاماكن فتقول انا انتهيت اوعى تتعرضي لقصة حب فشلة فتقولي خلاص مش هعرف اتجوز انا انتهيت. أبدا يا جماعة اوعوا الوهم يأثر عليكم يفقدكم بسمة الأمل بسمة أمل إنك ما تعيش في الوهم أبدا شكرا والسلام عليكم ورحمة